هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غنورا وإذ قال الظالم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 وَلَمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ إِنْ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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم رعب وقدف فِي قلوبهم رعب فرِيقا تقتلون وتأسرون فرِيقا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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا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 نبي لستنك أحد من النساء إن التقيت فلا تخضع بالقول فاطم الذي في قلبه مرض وَقُلْنَ قول لمعوف وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطلعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 فالخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله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 يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أذورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك اللات هاجرن معك وامرأة مؤمنة واهبت نفسها للنبي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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشوا ولا مستئنسين لحديث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 اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ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 لئن لم يتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرّنك بهم لنغرّنك بهم ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا ما أينما ثقفون أخذوا وقتلوا تقتل سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ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 يا أيها الذين متقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا